Bismillah rrahman rrahim Yusabbëh lillah ma fi semawate و ma fi al-arzd الملك القدوس العziz الحkeem Hoo al-dhi baxa fi al-ummiyin rasoola minh hum Yetluo عليhim áyatih vay zekkihim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 والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا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 ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُحُ إِلَيْهَا وَتَرْكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين